بسم الله الرحمن الرحيم الاقلام ر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس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 ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبهم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 ثَأْتِ الْأَرْضِ مِنْ دَعْدِهِمْ لَنُبَرَّى كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 وَمَا كَانَ النَّاسُ إلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلَفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلا عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحو بها وفرحو بها جاءت هريح عاصف جاء أتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيق بهم دعوا الله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 إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت, وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها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 ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ؟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 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟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 إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 لما قيل للذين ظلموا ذوق عذاب الخلد ذوق عذاب الخلد هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقنه قل إيه وربّي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لستدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط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 فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يسترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل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 ماتعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبّرو فاستكبّرو وكانوا قوم مجرمين.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 قالوا أجبتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبر يا أوفي الأرض وتكون لكم الكبر يا أوفي الأرض وما نحن لكم بمؤمنين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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم.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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكم ما بمن صربوته وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلاته وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا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 صَيَّتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّكَ فِي رَمٍّ مِنَ الْنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 أتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لم ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي.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 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَرَاهُ ۖ الدَّلِ فَضْلُهُ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ ۚ عَمْرٌ مِّن ربكم